ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُّاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِي شِفَاءٍ لِلْنَاسِ ''İn في ذلك لآية لقوم يتفكرون